مصر العربية من القاهرة مستمعي الكرام انضمت الان موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الاوسط الى موجاتنا موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر الميكروفون بصحبة الزميل اسماعيل دويدار بسم الله الرحمن الرحيم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 لعلهم يتخون أو يحدث لهم ذكرا صَدَقَ الله العظيم الله يا صمد يا فرد يا أحد العز في جاهك والعون والمدد فليس لنا أحد عليه نعتمد إلا كيسند ويسند يا رب عفوك دائما مأمول والعمر يمضي والحياة تزول يا رب هذه توبة أوابة فرحا ضعيفا قلبه متبول وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله لما تجلى على حبيبه في رحلة المعراج ووصل إلى سدرة المنتهى قال له أطلبت جب يا حبيبي فقال له يا رب لا أسألك آمنة التي وضعتني ولا فاطمة ابنتي ولا حليمة التي أرضعتني ولكن يا رب أسألك أمتي أمتي فقال له مولانا تبارك وتعالى يا حبيبي يا محمد أمتك خلق ضعيف وأنت نبي شريف وأنا رب لطيف فهل يضيع الضعيف ما بين اللطيف والشريف وعزتي وجلالي لأقسمن القيامة بيني وبينك قسمين أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا ليلة الإسراء والمعراج عودي لنا بالبشر والإبهاج يا ليلة الإسراء والمعراج عودي ضياء من ضياء المصطفى يهدي من هنا من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة في هذه الأوقات النيرات التي تزدان بذكر الذاكرين وتهجد العابدين واستغفار المستغفرين وما علينا أيها الإخوة الأحباب إلا أن نبدأ بخير الكلم كلام الله عز وجل مع هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية الحادية والعشرين إلى الآية الثانية والخمسين من سورة الفرقان يط عَلينا قئنا القار الشير محمود عليه حسًا أظ بالله من الشطان الرج بسم الله الرح لا قلَ اللَذينَ ل يَُ يونَ لِقأَ لَُزلَ عَينَ المَلَ إكَتُ لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل بَنَى لَنَا هَوَى أَمَّنْ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَمْ بِإِذْنِ قاروا واحسنوا ما قيل لا ويوم ما تشقق السماء الرحمن وكان يوما على الكافرين عشيرا ويوما تَحْوَى ثُمَا الرَّسُولُ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَ لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ويوم يعبد الله على يديه يقول يا ليتني اتخلتم على الرسول سبيلا فليتني لم أتخذ قلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا مِنَ الْمُجِرِمِينَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا هاديا ونصيرا وكذلك جعلنا لكل نبي من المجرمين وكفى بربك هادياً ونصيراً وكذلك جعلنا لكل نبي عدو وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به ورسلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم ان ما اولئك شر مكانا واضل سبيلا ذِنَفَطَمَو نَذْمِيرا وَقُمْنُ حِتْ لَمَّا كَذَّبُوا الرُسُلَ أَوْ رَقَنَهُمْ وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وَكُن لَّنْ ضَرَبْنَا لَهُم أَمْثَال وَكُن لَّن ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا وَإِذَا رَأَيْتَ كَائِنَاتِ تَنْحِنُّ لَكَ إِلَّا الْعُزَّى إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا تَتَفَنَّنُ عَلَيْكِ لَا الله أَم تَحْسَبُ أَنَّا أَذَرَهُمْ مَسْمُونًا أَوْ يَعْقِلُونَ إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مدوا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ۖ وَلَّ أَلَمْ تَرَ إلى جَعَلَ الشَّمْسَ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ لِإِذَا لَيْلَتْ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَتَّ الظِّلَ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَتَّ الظِّلَ وَلَمْ سِيرَا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُفُورًا وهو الذي أرسل الرياح بسرا بين يدي رحمته الذات ميتون ونستيهو مما خلقنا ونستيهو مما خلقنا ان عاموا جِيَكَتِرَا وَأُ بَنَتَ تَمْ مَيْثَا إِن نُقْتِي فِي وَب صرَّّت النهُ بَين وَلَ قد صَّت الن بَينهُ لذكَر فَأَب كتَ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا في كل قرية نذيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة وكانت من الآية الحادية والعشرين إلى الآية الثانية والخمسين من سورة الفرقان تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود علي حسن وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك أرى إخوانكم هنا وقد انتهوا من أداء ركعته السنة وجلسوا في انتظار سماع آية ذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيأمنا فيها قارئنا القارئ الشيخ محمود علي حسن ومنه نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا <تصفيق> الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست لَن تِيَ أَيَّامَ مِنْ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وما أَيَ مِنَ الصُّمَّ سَمَاءٌ مَائِبٌ جَوْاَلَ فِيهَا سِرَايَا وَجَعَلَ فِيهَا, سراجاً وجعل فيها سراجاً وطمراً تبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها سراجا وطمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا تبارك الذي جعل في السماء وَلَنْ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ Song <laughs>